التسجيل السابع والخمسون استمع إلى النص ثانية ثم اكتب أبرز أركان الرسالة من محمد عبد الله ورسوله إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعده فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين